ذَلِكَ يُبَيّين الله لَكُمْ آياتَاتِهِ لَعََّكُم تحتََدُون وَْلتَكُمْ مِكُم أَُّتُ يَدَعونَ إلىلَى الخَيْرِ وَيَأمررونَ بالِالْمَعْرُون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 وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما أكنتم تكفرون وَتَجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هم فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظلما وما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور